أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختان وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منه بطن ثم أما بعد فمع المجلس العاشر من مجالس شرح كتاب التأصيل للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد طيب الله طيب الله ثراه قال رحمة الله تعالى عليه مراتب النظر كنا قد انتهينا من الكلام على الطريق العملي للتخريج وبيننا أن يعني الحديث باعتبار تعدد طرقه ينقسم إلى أربع حالات الحالة الأولى مروي ليس له إلا طريق واحد لا متابع له ولا شاهد الحالة السليمة مروي له طريقان فأكثر وهذا على أنواع الأول لا يثبت إلا من طريق واحد وما سواه فمردود الثاني ما تعددت طرقه ولا يثبت بواحد منها الثالث ما له طريقان فأكثر وهذا يثبت بالشواهد والمتابعات قال مراتب النظر ومراتب النظر سندا ومتنا وحكما كالاتي يعني مراتب النظر أي إعمال الفكر يكون في ثلاثة أمور في السند والمتن والحكم المرتبة الأولى مرتبة النظر في تحقيق نص السند والمتن يعني في أي شيء سننظر سنتحقق من نص السند ونص المتن، وفيها تحقيق النظر في صحة سياقها في صحة سياقهما مما قد يقع من تصطيف أو تحريف أو غلط أو وهم بزيادة أو سقط في الكتاب مطبوعا أو مخطوطا يعني أول شيء سنتأكد من إيش من صحة أن هذا السند هكذا ورد وأن هذا المتن هكذا ورد بمعنى أننا نضبط السند ونضبط المتن إذا هذه المرحلة مرحلة إيش أو المرتبة هذه مرتبة إيش مرتبة ضبط السند والمتن بمعنى أن أتأكد هل يعني يعني الراوي هنا هو شريك، طيب أم شريح؟ طيب هل هو شريك أم شريح؟ هل هو عباس أم عياش؟ طيب هل المتن هذا فيه صوت؟ هل أم فيه زيادة؟ أم انه هذا الذي ورد يعني مثلا اول حديث في البخاري إنما الأعمال بنيات وانما لكل امرئ ما فمن كانت هجرته لدنيا يصيبه طيب ما الحديث مشهور فمن كانت تجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله ومن كانت هجرته الدنيا يصيب امراه ينكحها هذا الجزء المحذوف هل حقا البخاري وضعه هكذا ام ان هذا الحذف رحمك الله كان من الرواة او من النساخ طيب هل هذا اللفظ هو هذا لفظ المتن هو هو بعينه متن هذا السند هل المذكور في السند عبد الله بن عمرو أم عبد الله بن عمر هل هو ابن عباس أم أنه ابن مسعود هل هو ابن مسعود أم هو أبو مسعود للبادر طيب إذن أول مرتبة نحقق فيها هي مرتبة تحقيق أو ضبط السند والمات أن نتأكد أن هذا السند بهذا السياق هو سند الحبيث وأن هذا المتن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو بعينه ها هو بعينه متن هذا السند متن هذا السند إن كان مخطوطا فبالجمع بين المخطوطات أو بالتثبت من الكتب الأخرى عندما نحقق المخطوط أن هذه الأحاديث هي بعينها التي رواها أصحاب الكتب وأن هذا السند يلتقي مع سند للبخاري أو مع سند لمسلم أو مع سند لأبي داود أو النساء أو الترمذي أو ماجه أو أحمد أو الموطا أو الدارم إلى غير ذلك إن كان مطبوعا فأتأكد من المطبوع هذا الذي يحدث في مجالس العلم مع تعدد النسخ مع تعدد النسخ نصحح النسخ المطبوعة مما قد يعتريها من سقط أو تحريف أو زيادة نظرا لأن بعض الكتب التي تطبع لا يطبع لا يقوم على طباعتها من أهل العلم إنما يقوم على نشرها وطباعتها من ليس من أهل العلم قالوا من طرق تحقيق ذلك تطبيق سياق السند والمتن عند جميع من أسنده يعني من الذي أسند هذا الحديث فلان وفلان وفلان وفلان نطابق السند مع المتن بالكتب التي أسنده فمن هنا يتضح ان ما في هذا الكتاب أنه صواب أو أنه خطأ يعني مثلا عندنا حديث لعبد الله بن عمر جاء في ستة سبعة مراجع مصادر أنه عبد الله بن عمر وجاء في كتاب لم يحقق تحقيقا دقيقا ولم ينشر على أصول خطية دقيقة أو نشر على أصول خطية لكن الناشرة من الجهلة من الورقين من من عبيد الدينار والدرهم ممن لا يبالي بتراث الأمة المهم التجارة والمال فعند ذلك سيقع في خلدنا وفي أنفسنا أن عبد الله ابن ايش تحريف وأن الصواب أنه عبد الله ابن عمر نظرا لأن الحديث مثلا رواه عنه مجاهد طيب وعن مجاهد فلان وفلان وهكذا فوجدنا أن الحديث أيضا وعليكم الصعود من طريق مجاهد عن عبد الله بن عمر عند مثلا مسلم ومن طريق نافع عن ابن عمر عند البخاري ومن طريق سالم عن ابن عمر عند البخاري ومسلم طيب ومن طريق محارب ابن ديسار عند النساء والترمذي عن ابن عمر فكل هذا يعطينا إيش أن الحديث حديث ابن عمر وليس حديث ابن عمر وإن كان من أطراف تحفة الاشراف فلا يفوتك الوقوف, الوقوف عليه إذا كان من أحاديث تحفه الاشراف فهذا هو المصدر الرئيس الذي يرجع إليه إذا كان في أحد الكتب الستة أو في بعض الكتب الستة عند ذلك اختصر لنا المزي رحمه الله تعالى وزاد كتاب المزي بهاء وجمالا واشعاعا وضوءا الحافظ بن حجر في تعليقات التي سماها بالنكة الظراف على تحفة الأشراف فأنت إذا كان الحديث عند أحد الستة عض عليه في أي مكان في تحفة الأشراف فتحفة الأشراف بعد نشرها نشرا علميا طيب تعتبر نصا في تصحيح كثير من أخطاء الناشرين في عصرنا ها؟ حتى ولو اخطا المحقق فانت كطالب علم ذكي لا تخطئ لماذا هب ان هب انه ورد خطا مطبعي في مسند ابن عمر ان الحديث عن عبد الله بن عمرو انت بذكائك ستعلم ان ان عمرو هنا ايش خطا لماذا لان المزيه رحمه الله تعالى رتب الاطراف على ايش على المساليب فهذا مسند ابن عمر وليس مسند ابن عمر أو مسند ابن عمر وليس مسند ابن عمر واضح؟ فهنا أنت عندما ستبحث في تحفه الأشراف ستتأكد من صحابي الحديث إذا هذا صحابي الحديث في الكتب الستة أو في أحدها يعني فإذا وجد تصطيف مثلا في سنن ابن ماجه فانت تعرف أنه المضرور تعرف ان هذا من التصحيف نظرا لانه في مسند ابن عمر أو ابن عمرو أو ابن مسعود او ابي مسعود البدري رضي الله عنهم جميعا في فرقه الاشراف ثم تدير الحديث سندا ومتنا إذا الأول ايش الأول سن تطبيق سياق السند والمتن عند جميع من اسنده وهذه الفائده وهنا تخريج يعني نسلكه في بعض الأحيان وهذا من فضل الله سلكته في ضوء القمر تخرج نخرج الحديث بمعنى الاستخراج بمعنى المستخرجات كيف مثلا أنا أخرج مسند ابن عمر للطرسوس إذا ساتي بمن رواه عن الترسوس هذا أول شيء واخرجه من طريق الطرصوسي فلان الطرصوسي يرويه مثلا يعني يعني يرويه مثلا عن عبد الله بن محمد المسندي طيب اذا ابحث عن طريق عبد الله بن محمد المسندي واقول اخرجه من طريق عبد الله بن محمد فلان وفلان طيب يرويه عن سفيان بن عيينة إذا سابحث عن من عن, عن يروي عن سفيان بن عيينة ابن عيينة يروي عن من عن عمرو بن دينار مثلا عن عبد الله بن دينار طيب فانظر من يروي عن عبد الله بن دينار ثم بعد ذلك انظر من روىه مع عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وضحت هذا الاستخراج ان نخرج الحديث نبتدئ بصاحب الكتاب فننظر من رواه عنه ثم من رواه عن شيخه ثم من رواه عن شيخ شيخه ثم من رواه عن التابعي ثم من رواه عن الصحابي وضحت متبع احسن يعني الاول انا اخرجه أخرجه من طريق كل راوي اخرجه من طريق من طريق كل راوي الصحابي فأذكر من رواه عن الصحابي مع هذا التابعي الذي قدره هذه طريقة يعني طريقة لاستخراج أنك تمشي خطوة خطوة فعند ذلك تجزم ثم تدير الحديث سندا أو متنا على أنواع علم الحديث وهي باعتبارات مختلفة في مواضعها من هذا المبحث يعني, يعني تبدأ تبدأ تدير ألا أنا أريد يعني الحديث صحيح أبدأ أبحث في الحديث الصحيح الحسان الضعاف المرسل الكذا الكذا فائدة اشتهر قولهم علم الحديث نضج واحترق أي استوت أبحاثه على سوقها حتى تتوجاوزوا به الحد فرقي التنقيح والاجتهاد في التقريب والترتيب وقد بلغ السيوطي رحمه الله تعالى بعلوم ثلاثة وتسعين نوعا وعليكم الصحة والسلام. مع أن كلمة العلماء على قابلية زيادتها إلى مئة فأكثر كما قال الحازمي رحمه الله تعالى في مقدمة العجالة وقال ابن الملقل بإمكان إنصالها إلى مئتين نوع وحرر الحافظ ابن حجر رحمه الله ما يزيد عن خمسة وثلاثين نوعا ومن حيث وقف السيوطي لا أعلم أحدا زاد عليه وقد يتيسر لي مد علوم الحديث من حيث وقف السيوطي رحمه الله تعالى بأنواع هي معرفة ما لا يصح فيه حديث معرفة الباب الذي لا يصح فيه حديث باب من الأبواب باب من أبواب العلم مثل باب الاكتحال باب الحجامة باب المضاربة هل صح حديث في هذا البدء أم لم يصح معرفة النسخ والصحف الحديثية النسخه الحديثية والصحف الصحيفة معرفة المشترك اللفظي في معرفة الاوائل معرفة الفروق الحديثية معرفة المتلقى بالقبول أي ما قيل فيه تغني شهرته عن إسناده يعني حديث مشهور جدا فيقولون ان شهرته لا تحوج معه إلى إسلام معرفة معارضة السنة بالإجماع أن هذا الحديث قد عارضه الإجماع ترى أيهما أصح معرفة معاني الأحاديث التي على خلاف ظاهرها وهو نوع غير مختلف الحديث ومشكله يعني معاني الأحاديث التي على خلاف ظاهر لها ظاهر لكن هي على خلاف هذا الظاهر متشابه الطرفين وهذا من زيادات الحفظ ابن حجر رحمه الله تعالى على ابن الصلاح رحمه الله تعالى معرفة المقحم في الحديث الذي أقحم فيه أدخل فهذه عشرة أنواع حصلت لي الآن وتصنيفها مع هذه الزوائد باعتبارات مختلفة ستراه سوف تراه بإذن الله من خلال مراتب من النظر هذه ثم أعلم أن ابن, الصلاح رحمه الله تعالى لما أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى لما ساق انواعه كانت بحسب ما وقع له فلم يرتبها على نسق واحد وسار على طريقته من بعده حاش الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في النخبة وشرطها فانه رحمه الله تعالى ساقها سياقا موضوعيا مترابطا كسلسلة ينبني آخر على أولها ولهذا فينبغي أن تكون قراءتها بالكلمة لا بالجمله نزهت النظر من أجل الكتب على صغر حجمه فينبغي أن تقف عند كل لفظ وليس عند كل جمله وقد شرحها بكتابه نخبة الفكر في حال السفر وفرغ منها سنة ثمانية عشر 800 كما في إسبال المطر للصنعاني وكانت سياقته لها على على نحو ما نوه عنه في النكة وما يظهر منها كالآتي ما يتعلق بالإسناد خاصة وحده ما يتعلق بالمتن خاصة وحده ما يجمعهما وحده ما يتعلق بالمرتبة الحكمية ما يختص بهيئة السماع والأداء وحده ما يختص بصفات الروات وأحوالهم وحده يقول رحمه الله تعالى اننا ندير الحديث سندا ومتنا على ايش على انواع علوم الحديث ومنها انواع علوم الحديث المتعلقة بالمتن وهي الصحيح الحسن الضعيف المضعف المضعف يعني الذي ضعف ايش يسير او اختلف فيه البتروك الموضوع المسند المتصل المرفوع الموقوف المقطوع المرسل المنقطع المعضل المنعنعم المؤنن المؤنن المعلق الشاذ المنكر الفرد وعليكم صحابك المعلم المضطرب المدرج المقلوب المنقلب المطروح المتواتر المشهور المستفيض المحفوظ المعروف الغريب العزيز المصحف المحرف زيادة الثقات الشاهد المتابع اسباب الحديث تاريخ المتول مختلف الحديث الناسف والمنسوخ غريب الحديث ثم منها ما هو مشترك بين المتن والإسناد وهي على السياق المذكور من الصحيح إلى المتابع يعني كل هذا إلى المتابع كل هذا مشترك بين المتن والسامد ومنها ما هو خاص بالمتن وهي معرفة أسباب الحديث وما بعده معرفة أسباب الحديث وما بعده هذا خاص بإيش؟ بالمتن تنبيه ذكر أهل الاصطلاح أن المتواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ ليست من مباحث علوم الحديث وأنها بأصول الفقه أشبه هنا إيش؟ المرجع إيش؟ فتح مغير انتبه وأن بيان عدة ما في الصحيحين ليست من مباحث علوم الحديث يعني هذا من باب التنبيه اذا كان هذا النظر في المرتبه الاولى كانت مرتبة النظر في تحقيق إيش؟ نص السند والمد الثانية مرتبة النظر في حال الراوي نحن الآن اثبتنا ايش ان هذا السند لهذا المد نبدأ نمسك سند ننظر في حال الرواة هؤلاء الذين رووا لنا هذا المد إذن المرتبة الثانية أن ننظر في حال الراوس وفيه بيان ما في السند من مبهم عن رجل عن رجل عن خال سفيان عن زوج مثلا ابن أبي ليلى من هي؟ من هو هذا مؤمن او مهمل ان كان مهمل احمد اي اهمل من النسبه من احمد نعم اهمل من النسبه عبد الله علي من هو يعني من هو هذا فهنا هل هو أحمد بن عيسى التستري أم أحمد بن صالح المصري أم أحمد بن حنبل مثلا سفيان هل هو ابن عينة أم الثوري محمدا ولو ابن سلمة أم ابن زيد هنا تأتي القراءة. ثانيا النظر في حال الوسائط رواة السند واحدا واحدا من من دون الصحابي من جهة شرطي الراوي الأول نحن سننظر في السند هل السند معروف أم فيه مبهب أو مهمل معروف نمسك كل راوش هل توفرت فيه شروط العدالة والضبط أم لم تتوفر النظر في حال الوساط رواه السند واحدا واحدا من من دون الصحابي من جهة شرطي الرارض العداله والضبط والاتقان لتظهر معرفه العدل من المجروح وتام الضبط من خفيفه فما دون ان نعرف هل هذا الراوت عد أي في دينه نعم إذا نبحث عن ايش عن ضبط ماذا قالوا في ضبطه قالوا امام قال يسأل عن مثله قالوا أوثق الناس إذن هذا تم الضبط قالوا ثقة له أوهام ثقة له أوهام إذن هو وعليكم الصافة وركاته في درجة عظيمة من الضبط والاتقان لكن ليس في الدرجة العليا فحديثه ها. ثقة له أوهام حديثه صحيح إلا فيما وثن فيه لأن ثقة ثقة عندما نقول ثقة الله اوهام ارفع من ايش من صدوق ثقة الله اوهام ارفع من صدوق ثقة ثقة أو أوسق الناس او الاله المنتفي التصبر ثم ثقة ثم ثقة الله اوهام ثم صدوق الصدوق حديثه حس او لا باس به فحديث الصدوق يوجد فيه بعض الاشي الاخطاء لكنها لا تنزل به مازال في حد التوثيق لكن ليس في المرتبة الامتياز لا هو في مرتبة الجيد مرتبة الجيد طيب صاحبنا الثقة له أوهام وفي مرتبة الجيد جدا لكنه ايش لا هو في مرتبة الجيد جدا، أو مرتبة الجيد جدا، مثلا ممكن تبدأ من الثمانين للتسعين مثلا فوق ثمانين، لو خطأ ثلاثة ينزل لايش للصدر؟ فقلنا ايش ثقه له أو هام هامه لا يعني لم تنظر كسقة أو كالإمام الذي إليه منتف التثبت ولم تكثر ككفرة من الصدوق. وهنا مسألة نسبية نتبه التوثيق أنا أقول مسألة نسبية لأن مثلا إيش من يخطئ في مئة حديث ويحفظ مئة ألف حديث يختلف عن من يخطئ في عشرة احاديث ورأس ماله مئة حديث انتبه لهذه المسألة فهنا نأتي بعد مرتبة الصدوق سنجد صدوق ربما واهم أو صدوق يهم أو صدوق يخطئ كثيرا بدأ الضعف في سوء الحفظ طيب او يقال فيه ضعيف او نبدا نطعم في العداله فهنا النظر في ايش في شرطي الرواه وهو العداله والضبط والاتقان الضبط والاتقان شيء واحد لتظهر معرفه العدل من المجروح وتم الضبط من خفيفه فما دون هو له حظ من الضبط لكن هذا تم الضبط صحيح وهذا ضبط ضبطه بالنسبة لسابق الحديث حسن لكن إن امترح ضبطه فنبدأ في الضعيف وما دون الضعيف اذ الرواة على أربعة اصناف الرواة على أربعة أصناع من يتهم بالكذب إنسان متهم بالكذب نسأل الله العافية هذا مطروح تماما من لا يتهم لكن الغالب على حديث الوهم والغلط هو غير متهم لكن سيء الحفظ جدا اغلب أحاديث غلط يعني يروي مائه حديث يروي ستين منها على الغلط والتوهم اذن هذا لا يصلح لكن الغالب على حديث الوهم والغلط فيخرج حديث هذين الصنفين لمجرد معرفة والتحذير منه انسان كثير الغلط دعنا نقول يروي مئة ويغلط في ثمانيه لتكون كثره واضحه الثالث المجهول وهو من لم يروي عنه الا واحد ولم يوثق انسان مجهول ما نعرفه عن احمد بن عبد الله عن محمد بن عبد اللطيف من روى عنه ابن لهيع من روى عنه شريك بن عبد الله الناخر من روى عنه رجل بن سعد مثلا لا لكن لو روى عنه مالك او روى عنه احمد بن حنبل او روى عنه الثوري او شعبه ووثقه هنا اعتبار آخر انتبه لكن روى عنه راون روى عنه راو فقط ولم يوثقه إمام من الائمه فهذا يقله المجهول طيب روى عنه اثنان ثلاثة لكن لم يوثقه أحد هذا يسمى بالمستور علم الشخص مجهول هذا ما يعرف يعني في زمن الروايه والتلقي انتبه في زمن الروايه والتلقي وتسجيل الاسماء ما يعرف كل العلماء ولا يعرف كل الروايه الا راوي واحد انه... راوي واحد هو انه... الذي واحد هو انه... اللي... الذي يعرفه اذا هذا مجهول ما يعرف ما يعرف من هو لكن روى عنه اثنان اذا عرف لكن لا تعرف لا يعرف ايش هذا مستور ستر انسان له حظ من الست لكن لا نعرف ضبطه شخص علم لكن لا يعلم ما فيه من جرح او تعديل وهذا يسمى بالمستور وهو من روى عنه اكثر من واحد ولم يوثق من معتبر يعني من امام معتبر الرابع من هو صادق ويكثر في حديثه الوهم ولا يغلب عليه عندنا متهم بالكذب عندنا رجل لا يتهم لكن أغلب احاديثه غلط عندنا مجهول ومستور وعندنا رجل صادق نعلم صدق لكن الغالب على حديثه ايش عفوا لكن يكثر في حديثه الخطا والوهم لكن لا يغلب عليه يعني يروي مثلاً خمسين مع خمسين خمسة وخمسين مع خمسة أربعين طيب ففي هذا الصنف خلاف على أقوى ترك حديثهم أن حديثهم يطلق وقيل التحديث عنه وقيل إن انضاف إلى ذلك الغفلة ترك التحديث عنه وإلا احتمن في المتابعات والشواهد وعليه العمل إذا كان صادقاً لكن يخطئ كثيراً لكن ليس الغالب عليه جداً الخطأ فهذا الصدق أنه يصلح في الشواهد والمتابعات إذا وجد من يدفعه مثل ما قلنا وضربنا المثال يعني رجل, رجل أصيب, أصيب بمرض لكن المرض لم يطرحه فراش ويمشي على عصر أو قد يستطيع يمشي عليها أقل بردي يخليه لما يستطيع طيب إن جاء واحد معه بعصا أخرى يستطيعان إذا قابل كلبا من الكلاب سواء الكلاب البشرية أو الحيوانية بالعصى وضرب, وضرب, وضرب. طرده فهذا إيش يرتقل مع أنه إيش ضعيف مع ضعيف أيضا هناك الحفاظ الذين ينظر أو يقل الخطأ في حديثهم وهذا الصنف محتج به بالاتفاق في غير ما أخطأ فيه وليس من شرط الثقة الا يخطئ ولا يغلط ولا يسهم إذن عندنا طبقه الثقاق الحفاظ المتقنين الذين ينظر جدا أو يقل الخطأ جدا في حديثهم وليس من شرط الثقه ألا يخطئ ليس من شرط ايش ألا يخطئ إنما خطأ نادر. الرجل يعني ذكر لهم ستة وثلاثين ألف حديث أخطأ في ست رحمة الله تعالى عليه. والذي يسرد أربعين ألف حديث في مجلس والذي يروي ألف حديث قائم، وأحمد يعني يسرد ألف ألف قد يخطئ في واحد في اثنين في ثلاثة في أربعة في خمس آمات إذا بلغ المؤل قلتين لم يحمل الخط واحد يطير وجدت خطأ للألبان إيش يعني وجدته فكان ماذا من الذي لا يخطئ يعني إيش يعني وجدت خطأ للألباني مثلا يعني في مئات الالاف من الأحاديث التي كتبها وتكلم عنها وجمعها هذا أنك وجدت خطأ للشيخ فكان ماذا يا فهمتم إذا بلغ الماء الكلتين لم يحمل الخبث فهنا طبعا نحن نضرب كمثال لأن بعض الشباب لكن هو كلامنا الأصل حول من حول الرواة الذين نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا نحن سنبحث في حال كل راوي عن شرط ايش العدالة والضبط. ثم البدء في حال كل راوي. <تصفيق> شئت من أول السنة الراوي ثم شيخه حتى تصل إلى من رواه عن الصحابي لأن الوهن في طرف الاسناد المتأخر اكثر وأغلب. والعلن في طرفه المتقدم اكثر يعني الاخطاء والغفله وسوء الحفظ في المتاخرين اكثر لكن علم العلم فوق الاختلاف على من على التابعي على التابعي الصغير على تابع التابعي تجد اختلاف عليه وصلا ارسالا ورقا ورفعا ايه فالتعلم العلم معظمه معظم العمل في فوق لكن علم الجرح والتعديل اخطاء يعني التضعيف والطعن في الروا بل والتكذيب يوجد في في كثير يعني في بعض المتاخرين وان شئت بدات من فوق أي من الراوي عن الصحابه وهكذا حتى تنتهي الوسائط طردا أو عكسا يعني إن أن تبحث من اول السند او من اصل السند والافضل ان يبحث من ايش من اول السند الأفضل أن تبحث ان تبحث من اول السند بحيث تاخذ الرواه راويا راويا الراوي الى ان تصل الى الصحابه ان اخذته من هنا يجوز وان اخذته من هنا يجوز لكن من باب ايش الترتيب لكل وجهة هو مولي لكن غالب العمل انه ايش يبتدا من شيخ من شيخ يعني هذا الراوي ثم ان كيفيه النظر في حال كل راوي والتنطير عنه تعني ان تدير رسمه في كتب الرجال الان انت نفترض انك ما ان هل انه خارج الكتب الست انت ستبحث في في رواه ليس من رواة الكتب الست أو ليس من رواة الكتب العشر من اجل الائمه الأربعة يعني وكتبه. وعليكم الصلاة وبركاته طيب؟ فأنت تتص تنص. أنت غلب على ظنك الموثق. ابحث في كتب ثقافت. غلب على ظنك المضعف. ابحث في كتب ضعفه. راوي الرجل مثلا هذا دخل دمشق. ابحث في تاريخ دمشق. دخل بغداد ابحث في الذين دخلوا في طريق بغداد قال ثم إن طيب تعني أن تدير في كتب الرجال من خلال علوم الحديث المتعلقة بالروهي نحو خمسين نوعا منها صفة من تقبل روايته معرفة الصحابه معرفة التابعي التدليس معرفة من ذكر بأسماء وصفات مختلف معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب معرفة الأسماء والكنى معرفة قنا المعروفين بالأسماء معرفة القاب معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم النسب النسب التي على خلاف ظاهرها المبهم تاريخ ولادة الرابط ووفاته ووفاة معرفة السيقات والضعفاء المختلط الطبقات الموالي وطن الراوي معرفة تبع التابعين معرفة وافق قسمه نسبة ثم قد يحصل بين الراويين في السند اشتراك في وصفه فأنواعه بحكم الاشتراك بين الراويين هي رواية الأقرى قرين عن قرين يروي اذنعين مثلا عن مالك اه؟ أو يروي مالك مثلا عن عن شعبة مثلاً طيب المدبج أن يروي كل راو عن, عن, عن, عن زميله هذا روى عن هذا الأكبر عن الأصافر هذا أكبر من هذا الاباء عن الأبناء عكس الأبناء عن الأباء من راوى عن أبيه عن جد السابق ولا المهمل معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه وعكس يعني من وافقت كنيته اسم أبيه من وافق اسمه كنية أبي معرفة من وافقت كنية كنية زوجته معرفة من وافق اسمه اسم أبي معرفة من اتفق اسم واسمه أبي محمد, بن, محمد أحمد بن أحمد عبد الله بن عبد الله معرفة من اتفق شيخ والراوي عنه ومن الزوائد متشابه الطرفين ثم قد يحصل في السند اشتراك بين اثنين فأكثر اسم الراوي مع أبيه وغير هذا على الأنواع المتفق والمفترق الخليل بن أحمد عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب عثمان بن عفان لو بحثت في التقريب ستجد أن هذه الأسماء أكثر من شخص طيب المؤتلف والمختلف عباس وعياش والعيشي والعبسي والعنسي المتشابه مشترك بينما المشتابه المقلوب معرفة الأسماء التي يشترك فيها الرجال أسماء خارجة أمية حمزة فزارة معاوية واحد ابنته بمعاوية وإن كان يغلب عليه الرجال مثلا وكل نوع منها يفيد المخرج في اتقان التقليد وضبط والبعد عن الاشتباه والغضاق فيه فمثلا جر نسب الراوي بما يحدد المراد يحصر به البعد عن الاشتباه بغيره يعني إذا عرفت نسب الراوي فمعنى ذلك عندك أحمد بن محمد مثلا عندك أحمد بن محمد المروز وعندك أحمد بن محمد الشيداء أحمد بن محمد بن محمد مثلا فهنا النسبة هي التي يعني وتاريخ ولادته ووفاته لمعرفة مدى معاصرته بشيء ومعاصرته الميذي لا فيقف على إمكان السماع والتلقي ومعرفة وطن الراوي لمعرفة الأقطار المتباينة للسماع يعني البعيدة بعيد جدا أن يسمع أن يسمع أهل هذا البلد عن هذا البلد فقد عرف مثلا من عادة أهل القوفة ألا يسمع أحدهم الحديثة إلا بعد بلوه 20 سنة وفي معرفة شيخ الراوي الأخذ عنه والآخذ عنه فوائد جم منها بيان مهمل الذي أهمل من النسبة لكن لسلامه التحديد له انظر في ترجمتهما أيضا وهذا يفضي إلى معرفة طبقات الرواة الطبقه التي ومنها ومن من طبقة التابعين أم من طبقة أوسط التابعين أم من طبقة صغار التابعين أم من طبقة, التابعين أم من طبقة اتباع التابعين إلى غير ذلك ومراتب مباركهم وترتيب منازلهم فإن لكل مرتبة فإن لكل مرتبة مزية على التي تلاها بالحفظ والإتقان كبار التابعين أفضل من واصف التابعين واصف التابعين أفضل من صغار التابعين وصغار التابعين أفضل من من أتباع التابعين وأن أن التابعين له شرح انه رأى الصحابة فمن رأى كبار الصحابة أفضل ممن رأى قليلا منه ومن رأى صحابيا أفضل من لم يره صحابيا واحدا وهكذا وإذا نظرت إلى بسط الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى لجملته لجملتها في شرح العلل حصل لك فقاهة في هذا وقد من الله علينا وانتهينا من شرح هذا الكتاب الجليل وهو موجود, موجود مطبوعا طيب وموجود بشرح هذا فليرجع ليه من شرح موجود كاملا إذا كان على الموقع غير كامل فهذا من التقصير، لكن موجود عند كامل من النكت في, في هذا من النكت في هذا الأمر في إرشاد الفحول وأنا أحق إرشاد الفحول نقل كلام عن أبي إصحاق العنبري أبو اسحاق العنبري ونقل عنه كلام في الاعتراضات على يعني الاعتراضات على القياس. فترجمت له بعبيد الله بن الحسن بن الحصير القاضي البصرة. توفي سنة ثمان وستين ومية. فبعض إخواننا بعض التلاميذ تعجل يعني الرجل متقدم جدا. فمثل هذا ينقل عنه كلام في أصول الشقة يعني ينقل عن رجل توفي سنة الثمانين وستين ومئة والبارحة نصهر إلى الساعة الواحدة والنصف تقريبا أو الثانية ورأى هذا الرجل إلى أن أثبتنا من فضل الله أنه نقل عنه في مواطن أخرى مصرحا لعبيد الله بن الحسن العنبات فقلنا تجعل هذه فائلة الطبعه الجديده لاشاره في ايش ان العنبريه هذا المتقدم نقل عنه في اصول الفرق نسيت شيئا انبه صاحب اصحابنا له ان حنيفة حنيفه ايضا نقل عنه كلام في اصول الفرق وهو متوفى سنه خمسين ومائه وان الامام مالك رحمه الله تعالى كم هو تعجب إن يعني أن الرجل المتقدم هذا طيب ينقل عنه في مثل هذا البحث في الكتب أن تبحث في الكتب وأن تتتبع ستجد إن شاء الله بإذن الله خيراً طيب ومنها إذا كان الراوي من رجال الشيخين أو أحدهما فتنظر قبل حكمك أنه قفز القنطرة إلى هالروايات في الأصول أم في المتابعات والشاهد والتعاليم انتبه ما تقول هذا من رجال البخاري فقد قفز القنطرة هو من الذي يقفز القنطرة هذا من الذي تأتيه القنطرة ليقفز فيها ليقفز عليها هل من رواه البخاري ومسلم في الأصول أم في الشهود والمتابعات أم في المعلقات ما هو لكل الحكم طب وإذا كان في الأصول فهذه الروايه عنه مقرونا بغير أو, أو غير مقرون لكن روايته في غير من فرد به أو خالف فيه لا لابد ما نقول هذا من رواة البخاري اذا انتهى الامر لا بد أن نفهم هذه من فوائد دقيقه عليك رحمة الله روى له البخاري روى له في الأصول أمره له في المتابعات والشواهات أم في المقر... في المق في التع معلقات روى لهم في الأصول مقروناً بغيره أمره له بأصله يعني مثلا رجل مثلاً عبد الله بن محمد المسند الجوعر هذا رواه له في الأصول ثم هل في رواياته يعني هل عندما روى له هل خولف أم أنه روى له في حال انفراض وحال حال وافقة لغيره ثم إن كان من رجالهم وآحدهم في الأصول أو غيره تنظر إن كان مدلسا فهل صرح بالسماع أم لا الآن هو روى له يعني مثلا الوليد بن مسلم من رجال الشيخين. بل من زير من زير الثقه والذين وثقوا وثقوا لايش لاماناته وعذ والذين ضعف ضعفوا ضعفوا بسبب ايش التدليس فاذا عن في خارج الصحيحين فحديثه ضعيف مف... بس طيب نعم نعم المدلس في خارج الصحيحين اذا عن عن فينظر ايضا يعني ينظر من اي طبقه هو عند ابن حجر ان كان من الطبقه الثالثه فما بعدها حديثه ضعيف اذا عن عن اما اذا كان كابن عيينه فمثل هذا لا يعني, يعني لا ابن حبان قال انه بحث وانه لا يروي الا عن ثقه الثوري كان يدلس لكن لامامته وجلالته يعني يعني روى له حتى ولو عنه عليه رحمه الله وان كان مختلطا هو روى روى مثلا لعطاء بن السائب مثلا طب روايه عطاء بن السائب هذه او روى روى البخاري ومسلم للجريري سعيد بن اياس فهل الراوي عنه قبل الاختلاط ام بعد الاختلاط لابد ان تنتبه هذه الامور حتى لا يكثر غلطك ويقل وحتى لا يقل فهمه. الآن أنت هناك رأو موصم بالتدليس وهو من رجال الشيخين أو أحدهم إذن لابد أن تنظر في التدليس الذي فيه ثم تنظر هل الحديث الذي رواه عن عن فيه أم صرح. المختلط ما تكتفي انه اختلط وتقول لا ده هذا رواه البخاري ومسلم وانتهى الأمر من في خارج الصحينف ستنظر هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط هل روى شيئا بعد اختلاطه أم حجبه أبناؤه حجبه أبناؤه ولم يروى عنه شيئا بعد الاختلاط ستستفيد مثل هذا وكلما دخلت في روى اقرأ كلما وجدت فاقرأ بالأجل أن تتعلم وأن تعلم ما لم تعلم وده داخل في مثلا في جرير بن حازم قالوا اختلط ودت ان ابناء حجبو ولم يرو ولم, ولم احدا ان يروي أن يسمع منه بعد الاختلاط طب ما هو الاختلاط وما اين كتب الاختلاط رجعت مثلا للاغتباط بمعرفه او الكواكب النيرات في معرفه من اختلط النفقة إذن أنا أضع في نفسي أبدأ أرى أدمدا في رأسي ما هو الاختلاط ومتى يعني يقبل حديث مختلط سأجد نفسي اتتبع فوائد كثيرة من خلال الراوي الواحد. طيب وإن كان مختلطا فهل حديث قبل الاختلاط أم بعد او يروي اسنادا ملفق من رجالين فليكونوا على شرط واحد منهما كروايه سيماك بن حرب عن اكرمه او داود بن ابي هند عن اكرمه لا يعني ما الـ الـ من اوهام الحاكم انه ياتي لسند فيه راون انفرد مسلم بالروايه عنه وراون انفرد البخاري بالروايه عنه يقول على شرطهما وليس على شرط واحد منهم انتبه لا تعلم اخطاء السابقين وهذا من رجال مسلم وهذا من رجال البخاري والبخاري لم يروي الذي روى له مسلم ومسلم لم يروي له الذي روى له البخاري ذا ليس على شرط واحد منهم وضحت طيب ثم قد تكون روايتهم عن أناس في غير من ضعفوا فيهم قد يكون ضعف في راو فما رووا عن, عن, عن, عن مثل ما قلنا في إيش في يحيى بن بكير عن مالك نلاحظ في كل الذي قرأنا في البخاري أنه يروي عن من عن الليس ثقة في ليث ضعيف في مالك، فمتى تتأكد رواية يحبن عبد الله بن بكير عن مالك وتقول على شرط الشيخين هذا خطر؟ إذا لابد هنا إيش؟ خطوة خطوة في التدقيق وانتبهوا من الآن تأصيل هنا، ثم قد تكون رواياتهما عن أناس في غير من بعفوا فيهم، فتظن ربما كان حديث الراوي من رجاله من حديث من بعف فيه وقد اجتنباه. سفيان بن حسين عن الزهري مثلا يعني إذن تعرف أن فلانا ضعف في فلان وهذا في هناك كتاب الثقات الذين ضعفوا في مشيقهم في موجود أو في يعني ينصون مثلا في تهذيب الكمال وفي غيره ينص على إيه أنه ضعف في فلان أو أنه أوثق الناس في فلان كل هذه أوصاف إذا وجد شيء منها تقاعدت بوصف الروي من أنه على شرطهما أو أحدهم يعني أوصاف تنتبه لها تذهب مثلا لمختلط وروى عنه رجل روى عنه بعد الاختلاط ولو كان من رجال الشيخين تقول انه على شرطه لا هذا الراوي لم يروي لهذا لم يروي البخاري المسلم لهذا الراوي عن هذا المخطط لانه روى عنه بعد الاختلاط فخل فلابد من التنبه لمثل هذا وهذا يدلك على أهمية الضعف النسبي فلان ضعف بالنسبة لفلان أو فلان مدلس أو فلان مختلط أو فلان يعني يخطئ في حديث فلان أو أو أو كالرجل يكون مدلسا فيحتج به بما صرح بالسماع فقط أو يكون اختلط فيحتج بما حدث به قبل الاختلاط فقط أو يكون ضعيفا في بعض الشيوخ دون بعض ومن المهمات في هذا معرفتك أن رموز الذهبي رحمه الله تعالى في الكاشف وغيره أكثر من طبعة ورموز ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب وغير منها خاء للبخاري ومن المس سواء في الأصول أو الشواهد والمتبعات أو على أي حالة مما تقدم ذكره لهذا فعليك التمييز في ذلك أنت لا تغتر برموز المتأخرين كالذهبي وابن حجر هو يقول خاء ميم لكل مرة عنه البخاري ومسلم سواء في الأصول، سواء في سواء في المتابعة أما المعلقات في البخاري فقد يقول إيش ابن حجر إيش خط خط يعني البخاري تعليق. ستنتبه. ما كل من وجدت عليه علامه خاء أو, أو ميم إن هذا يكون في الأصول لا، يجب أن تعرف كيف روى وكم روى رب راوي ضعيف. لم يروه له البخاري الا حديثا واحدا مقرونا بغير أو في الشواذ والمتابعات ويهمز له بايش بخاطئ وهو ضعيف فتاتي انت وتقول على شرط الشيطان شرط... هذا خطا انظر للدقه التي ما تلقاها هؤلاء الذين يشوهون الكتب عرفتم لماذا نحن نبكي الدم على تراث الامه يجي واحد مجرد ما يذهب للتقريب وهذا وقد أقطع الألباني وقد أضبط إيش يا ولدي اتق الله إذهب لتعلم أولاً جننت. <تسأل> وانا عصرت على من لم يحصر عليه الماس وجدت علة تبق... أنت العلة أنت العلة القادحة في نفسك أنت علة بسم الله العافية حدث فيه شوان تحلم أولاً وأعرف أعرف, أعرف. ما آخذ العلماء نحن نقول بإصمت أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لهم ما ولهم قواعدهم ولهم استنباطاتهم الدقيقة ولهم الممارسة الخضعة اليوم مثلا بعض الإخوانين مثلا الرجل السبكي مش يقول لك لا السبكة هذه فيها خلل فيك وأن تتراه جميلة جدا صح ولا لا النقش يقول لك لا هنا فيه خلل في كذا المحار كله خاصة كلما عاش كلما تضلع وكانت خبرته الطويلة ولذلك مثلا بعض الناس يعني المثل المصري يأتي العشاء ولو أكر نصفه هذا مثل له حظ من النظر إن بعض الأشياء تتدخل أنت لإصلاحها فتزيدها خرابك وهو يأتي مثل الساعات كان كأنه يقول لك كأنه يسر للساعات تشتغل يبصك تشتغل يعطها لك ما فعلاً أمور عملية رجل مثلا بلغ له في في المهنة في حدود ثلاثين أربعين سنة لا له له لمساته الأخير لمسات الأخير هلا بجيء باثنين بجئ بالثلاثه للاولاد الصناع هؤلاء الصغار هؤلاء يعملون ما يأ... سيخربون لك السداء سيخربون لك المحا لكن المعلم معل المعلم مع فنقص هذا نجعله في العلم ان هؤلاء بلغوا المرتبه بلغوا المرتبه السامقه في فقه التعامل مع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا وتخريجا وتحقيقا وعلما وهكذا تكون كيفية النظر في سلسلة السند واحدا بعد آخر حاشا الصحابي فان التعرض إلى جانب الصح... الى جانب صحابي بجرح علامة على خذلان فاعله بل هو بدعه وضلاله يعني المشؤوم الذي خرج على قنوات القنوات ويقول انه ليس ليس بأحسن من علي ولا اسوء من معاويه ثم لما بعض الناس تكلم في قناه المداخلة عملاء للمخابرات الامريكيه يا اخي اتبع الى الله هذا من علامات الخذلان ان تطعن في اي صحابي من علامات البدع والضلاله ان يتكلم انسان في صحابي والذين تكلموا في عمرو بن الحمق وهذا هذا ضلال اقول هذا ضلال ما يجوز أن يتعرض لصاحب من أصحاب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بسم الله فان التعرض الى جانب صحابي بجرح علامه على خذلان فاعله بل هو بدعه وضلاله ويخشى على الواقع بكلمه واحده في واحد منهم ان يفقد راس ماله دينه ممنوع الاقتراب من اقترب انطرد الذي يقترب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد يطرد من السنة أو يطرد من الإسلام يطرد من السنة إلى البدعه إذا كان الطعن في الصحاب أو أو ويطرد من الإسلام إذا كفر مثل الشيخين أو طعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه ولا يوجد فرق بين ما أدري المرجئة الخبثاء الذين يقولون عوام الرافضة وعلماء الرافضة الشيخ ابن فوزان نقل لي أنه قال ان من فرق بين علماء الرافضة وعوامهم فهذا من الإرجاء الخبيث هذا حق بل يخش على قائله أن يكون كافرا ما يوجد شيء اسمه هذا كفر أصل الذي يقول أن أبو بكر وعمر وعثمان كفار وأن القرآن محرف ونعيش هذا كفرهم كفر أصلي ليس كفر إلا يلزم هذا المرجع الخبيث أن يعذر من؟ أن يعذر النصارى طيب فهذا كفر أصلي وهذا كفر أصلي فهنا الذي يطعن في أي صحابه بأي كلمة يخشى على دينه نسأل الله العافية ونسأل الله أن لا يجعل في قلوبنا غلا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا جميعا حتى الأعراب حتى, حتى كله كله نضعهم على رؤوسنا رضي الله عنهم جميعا نعم من جهة الاخذ عنه هل سمع منه أم لا ثم هل سمعه مطلقا لأحاديث وهكذا من معالم ترجمة الراوي المذكورة في ترجمته المتعلقة بتقدير روايته ومعلومة مصنفة في علوم الحديث أنواعا كما مر آنفا وفروعا كما تراه في مثال البحث في علوم الحديث وشروحه فالوقوف على حقيقة الراوي تستلزم إدارته على أنواع علوم الحديث المتعلقة به وتستلزم النظر في حال مرويات والنظر في حال من روى عنه في كثرة ملازمته أو قلتها أو كونه من بلده ممارسا لحديثه أو غريبا عن بلد من أخذ عنه أو ولذلك ابن رجب دندن كثيرا حول إيش حول أوثق الناس في الراوش أوثق الناس في فلان أوثق الناس في ابن عمر أوثق الناس في نافع أوثق الناس في الأعمش أوثق الناس في الزهري أوثق دندن حول هذا لماذا؟ لأن بهؤلاء يصبر ويختبر ايش احاديث غيرهم كما يظهر من تصفح كلامهم وطريقتهم حتى يتم للناظر تمام حتى يتم تمام معرفه حال الراوي سماعا واسماعا تحملا واداء وجرحا وتعديلا بكلمات موجزه تكون كالمعلم على ترجمته كما صنع الحافظان الذهبي وابن حجر رحمهما الله تعالى في الكاشف والمغن وتقريب الدهزي. هو وكيف وصل ابن حجر وكيف وصل الذهبي من قبل إلى ذلك وكيف وصل الألباني رحمه الله في كثير من الرواه إلى قول فصل ويصيب كما يصيب العلماء ويخطئ كما يخطئ العلماء رحمة الله تعالى عليهم جميعا ثم ينزم لهذه الكيفية حال البحث في كتب, الرجال في كتب الجرح والتعديل عن حال كل راون وقع في سند مراعاة النظر الأمور ينبغي أن ننتبه لأمور طيب وهو أخذها من كتاب التنكيل لما في تأنيب الكوثر من الأباطين لشيخ شيوخنا عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن إن وجد, إن وجد ترجمة بمثل ذلك لس فليتثبت حتى يتحقق أن تلك الترجمة هي لذلك الرجل تتأكد أن الرجل الذي تبحث عنه هذا بعينه لأن الأسماء قد تختلط فإن الأسماء كثيرا ما تشتبه ويقع الغلط والمغالطة ثانيا ليستوثق من جر نسب الراوي فقد ترى الراوي منصوباً إلى جده مثل سعيد بن عفيف وسعيد بن كثير بن عفيف. نسب إلى من نسب إلى أبي نسب إلى, إلى زوج مقداد بن عمر بن الآسح ليستوثق من صحة النسخة وليراجع غيرها ان تيسر له ليتحقق أن ما فيها ثابت عن مؤلف الكتاب وهذا عمل من المحققين إن المحقق يعطينا نسخة صحيحة ما نظل ندرس كتابا ونحن نتعقب المحقق نتعقب المحقق اذا هذا ليس بمحقق هذا دعي في العلم ومشوه لكتب السلف المحقق بحق أن يعطينا نسخة صحيحة على الأقل أن يعطينا إيش متن الكتاب لأن التحقيق ثلاثة أمور متن الكتاب وهذا هو الأصل هذا أصل التحقيق ثم مقدمة مع فهارس طيب بداية ونهاية ثم الحواشي والتعليقات هذا هو التحقيق لا تجد إنسان إيش؟ ولذلك انظر الشيخ الألباني عليه رحمة الله مثلا هو ما حقق التحوي إنما ماذا فعل خرج حديثها هو مسؤول عن إيش؟ عن تخريج الحديث يجي أنت بعض الدور النشر للتجارة وكذا يقول تحقيق الألبني ما حقق الألبني خرج الاحاديث انتبه لهذا فهو مسؤول عن إيش؟ عن تخريج الاحاديث فقط أما التحقيق فأنت ملزم المحقق ملزم بثلاثة أمور أن يعطينا متنا صحيحا أو أقرب إلى أقرب لمراد المؤلف الأمر الثاني مقدمة وفهارس فهارس مفاتيح الكتب والمقدمة لتوضح لنا هذا الكتاب حواشي وتعليقات لتسري الكتاب وهناك بعض الناشئ ماذا يفعل يذهب ينقل من هنا ومن هنا هناك كاتب محامي كاتب محكمة جالس يوم ما نريد؟ نحن نريد فوائد نريد سائدة تسري الكتاب وليس أنت مسألة فقهية في, في كتاب أصول فقه ذهب نقل أقوال العمالكية والأحناف الشافعية والحنابلة والض... لا لا لا نحن ما نقول لها مسألة إن كان ولا بد فقل اختلف أهل العلم في هذه المسألة وراجع كذا وكذا تنتهي المسألة لمن يريد المراجعة أو مثلا بعض الأوقات يعني اللهم استعادوا إذا وجد في الترجمة كلمة جرح او تعديل منسوبة الى بعض الأئمة فلينظر الثابتة هي عن ذلك الإمام أم لا ما تكتف بإيش؟ بالوسائق مثلا قال ابن معين ارجع لتاريخ ابن معين قال أحمد ارجع للعلو والرجال أو للجرح والتعديل والجرح والتعديل الأصل عظيم أو ارجع لتواريخ البخاري. ارجع للكتب الأمات القديمة بحثة تثبت. هل الناقل الذهبي له اخطاء في نقل ابن حجر له اخطاء في نقل الالباني له اخطاء في نقل فضلا عن نحن الآن انتبه من الممكن أن ينقل كلمة في النظر النظر صح انتقل النظر من شيء الى شيء فانت تتثبت في هذه الكلمه هل هي هل هل رويت بالمعنى رواها بالمعنى ام باللفظ وهل هل هل كان مقصود الإيمان التضعيف ام التوثيق كل هذا من باب أن تتثبت وان العلم اعط العلم, العلم, العلم كلك يعطيك ايش بعضه والعلم بحر لا ساحل له ولكنه ايش مفرق في الامه فمن التمس هو وجبه ليتثبت ان تلك الكلمه قيلت في صاحب الترجمه فان الاسماء تتشابه وقد يقول المحدث كلمة فراو، فيظنها السامع في آخر. إذا رأى في الترجمة والثقة فلان أو ضعف فلان أو كذب فلان، فليبحث عن عبارة فلان. فقد لا يكون قال هو ثقة أو ضعف أو كذب. فإن أصحاب الكتب كثيرا ما يتصرفون في عبارات الأئمة بقصد الاختصار أو غيره. وربما يخل ذلك بالمعنى، فينبغي أن يراجع عدة كتب، فإذا وجد اختلاف بحث عن العبارة الأصلية ليبني عليه. أيضا هل التوثيق كان نسبيا أم كان التضعيف نسبي فمثلا عندما يقول ضعيف أوثق من كذا لا يعني ان الضعيف ثق وعندما يضعف راميا بالنسبة لأحمد وبالنسبة لابن معين لا يعني أنه ضعيف طيب وله أمثلة كثيرة طيب التأمل في أقوال المزكين ومخارجها هل هي على الإطلاق النسبية لأشخاص أو مكان أو زمان ينبغي أن يبحث عن معرفة الجارح أو المعدل بمن جرح وعدله هل هذا العالم عندما تكلم في الروا كان يعرفه؟ أم تكلم عليه بواسطه ومعرفة من يبني قوله على سبر حديث الروا كما هي القاعدة من غيره هل هو ممن يختبر الأحاديث؟ ويختبر الحديث الراوي الذي سبقه أم أنه إذا يعني ينظر نظرا كل هذا مذكور في القو الكتب والقواعد مذكور ليبحث عن رأي كل إمام من أمة الجرح والتعديل واصطلاحه ليس بشيء معناه عند ابن معين لا بأس به ماذا يعني عند ابن معين أرجو أنه لا أرجو أنه لا ماذا تعني عند ابن معين فيه نظر ماذا تعني عند عند البخاري منكر الحديث ماذا تعني عند البخاري عليه رحمة الله مقبول ماذا تعني عند ابن حجر لابد ان تعرف اصطلحات الامة والعلماء مستعيلا على ذلك بتتبع كلام في الرواة واختلاف الرواية عنه في بعضهم مع مقارنة كلامه بكلام غيره لا اذا ما كنت تستطيع ذلك فهناك من يسر عليك في كتب الجرح والتعديل والقواعد إذا جاء في الراوي جرح وتعديل فينبغي البحث عن ذات الراوي وجارحه أو معدله من نفرة, من نفرة أو محبة يا ترى الذي جرح جرح نصحا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أم لعصبيه ولعداوة يعني مثلا لم يقبل العلماء قول مالك في محمد بن إسحاق دجال من الدجاجلة يعني من اكذب الناس قالوا هذه الصدرة وقت غضب لأن ابن إسحاق طعن في نسب ما ولم يقبلوا تكذيب هشام بن عروة لمحمد بن إسحاق يقول كيف يروى عن امرأتي ومتى دخل عليه ما كانت فاطمة أكبر من هشام هل هناك ما يفيد, رجوع، ما يفيد رجوع الجارح مثلا عن قوله أم استمر عليه هل ال ال الذي جرح بقي على تجريحه وليس له قول آخر أم اختلفت اقوال النا... الإمام الناقد وهل اختلفت عبارة الناقد في الراو بين التوثيق والتضعيف على المتصدر للبت في منزلة الراو أن يكون عارفا بمدلول الفاظ الجرح والتعديل واصطلاح كل إمام ليس فوضى يجيء الطالب مبتدئ مع... وبسم الله والله نجد في الكتب ما اريد وجدنا في الكتب عجائب وغرائب واحد يعني راه يوثق ابن معين ياتي واحد ليرد توثيق ابن معين لا اله الا الله ابن معين الذي به يختبر الرجال ترد توثيقه نسال الله العافية طيب بعد الصلاه نكمل ان نكتفي لتذاكره كان بود لنا يعني ان انهي الكتاب الليله